على موقع الشيخ ياسر بن راشد الدوسري الوقية المشروعة رقية الملدوغ رقى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد حي من أحياء العراب كان قد لدغ رقاه أحدهم بسورة الفاتحة فتعافى فجعلوا لهم قطيع غنم فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم باقتسامه وقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية من اشتكى مرضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قيل للزهري رحمه الله كيف ينفث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 من الجنة والناس رقية من اشتكى قرحة أو جرحا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى أنس ثابتا رحمه الله قائلا ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما رقية جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه فقال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين الرقية من الوجع في الجسد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ما يقول إذا عاد مريضا لم يحضر أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. حصريا على موقع الشيف ياسر بن راشد الدوسي